غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى للمتقين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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها ولهم فيها, أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم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 قَالَ آدَمُ من رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 سمع الله لمن حمده اللهم إنك الحق المبين والإله المعبود والكريم المنان والمحسن المتفضل بك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإياك نؤمل اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله القديم والبارئ المصور والخالق المقدس والجبار الرفيع والقهار المنيع والملك الصفوح والوهاب المنوح والرحمن الرؤوف والحنان العطوف والحنان العطوف والمنان اللطيف مالك الذوائب والنواصي وحافظ الدواني والقواصي سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى صل عليه واله الشرفى وصحبه النجبا ومن تبعهم بإحسان واقتفى اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا ورحمتنا وعفوت عنا يا أكرم الأكرمين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 تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم احفظنا اللهم لك الحمد الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد الذي تقول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 اللهم إنا نسألك من كل خير سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك وحبيبك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفهم اللهم اشف مريضهم واغن فقيرهم وارحم موتاهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بعدومك وعدوهم اللهم شتت شمل عدوهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم بقوتك وجبروتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وأولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهد شبابنا اللهم احفظهم من كل فكر ضال اللهم وارزقنا وإياهم الوسقية والاعتدال يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم